صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تشرود واتقوا فتن الناس صيبا الذين ظلموا منكم خاصة واعنموا أن الله يزيدن عاقب واذكروا اذ انكم قليل مستضعفون في الارض تخافون تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم فآواكم واندكم بنصره ورزقكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتقولوا, وتقولوا أماتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أنوالكم وأولادكم فتنة وأن الله الله يجعل لكم يجعل لكم طرفا ويكفر عنكم سجياتكم ويغفر لكم والله ذو الثغة العظيم وإن ينصر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينصرون ويمتروا الله والله خير الملكي وإذا قُتل عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشأنا قلنا قالوا قد سمعنا لو نشأنا قلنا مثل هذا أنهم آياتنا قالوا قد سمعنا له نشأنا قلنا مثل هذا إن هذا إن هذا إلا سطير الأول وإن قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق حقا من عندك فأمطار علينا حجارة وإذ قال الله إنك لَهَا ذَوَالْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطَرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ إِثْنَاءَ أَوْ إِثْنَاءَ أَلِيمٍ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 وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المستقون ولكن أسرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عندهم البيت إلا مكاء وتصدية فذوق العذاب بما كنتم تكفرون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 الذين كفروا ينفقون أموالهم ليحدوا عن سبيل الله فسينفقون ذا ثم تقول عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيعرضه جمعا فيعرضه جمعا فيجعله في الجنة أولى كهم الخاسرون قل للذين كفروا إن يتهو يُفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة أولى وقاتلوهم حتى لا تكون فسنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بطير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نجم المولى ونجم النصير